ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 وقض الدين عن المدينين، وشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدنا، اللهم اغفر لنا ولوالدنا، اللهم اغفر لنا ولوالدنا. ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين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 Allahumma innaka 'afun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna Allahumma ardha 'anna Allahumma ardha 'anna Allahumma ardha 'anna fa in 'anna fa'fu 'anna Allahumma 'fu 'anna اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين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 وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ تَحْتَ الْجَنَادِلِ وَالتُرَابِ وَحْدَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم انصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك صلى الله عليه وسلم يا قوي يا عزيز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 انت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهابا مؤمنا وهم مؤمنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وعناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر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 ويا خير من آوى إليه طريد إلى, الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا فلا تطولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران